متقبلا عندك ورزقا حلالا مباركا فيه وطول عمر في مرضاتك وسلامة في الدارين وفرجا عاجلا ومخرجا من كل ضيق وشده وسترا جميلا ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم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 اللهم وحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه اللهم انا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ربنا إننا آمننا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا واثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله Pan prezydent Putin zajmuje się tym, So. الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المأموب عليهم ولا الظالم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 إن الذين يوطون أصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغبرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صرروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله رفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبع فتبينوا أن تصيبوا, قوما أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم لا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 والله عليم حكيم وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تريه الى امر الله فان فاءت فاصلح بينهما بالعدل واقسطوا <تصفيق> إن الله يحب العصي إنما المؤمنون أخوة فاصمحو بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون الله ni man hamida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 عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنامزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان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 الله أكبر. سمع الله لمن حميدا. رب Whoa. Mm -hmm. Siedzibyśmy się w tym momencie, jakim jesteśmy w stanie wyjść z kimś, jakim ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون وتقطع امرهم بينهم كل الينا راجعون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 حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا Faida, jaja, jaja, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, قالوا حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء الهه ما وردوها وكل فيها خالدون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 لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ثم نطوي السماء للكتب كما بدانا خلق ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان فِي هذا لبلاوى لقوم عابدين وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُحَاجَ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنتُمْ Sytuacja jest taka, że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 وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم